يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغلع واتقوا الله إن تعاملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب أصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.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 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون